واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى, ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم إ ن كنتم آ م ن ت م بالله وما أ ن ز ل ن ا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل م ر ة وهم لا يتقون فان تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم, لعلهم يذكرون و إ م ا تخافن من قوم خ ي ا ن ة فانبذ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 لو أ ن ف ق ت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله أ ل ف بينهم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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء ى يعلم, يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم و ان ل ل ه غفور رحيم إ د الذين خيانتك ل قبل فأمكن منهم. والله عليم ل ه منهم من فأمكن حكيم إن ا آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م في سبيل الله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 إلا على ق و م بينكم و ب ي ن ه م م ي ث ا ق و ا ل ل ه بما ت ع م ل و ن بصير و ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا بعضهم أ و ل ي ا ء بعض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 واذان من الله ورسوله إ ل ى الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر ان الله بريء من المشركين ورسوله ف إ ن تبتم فهو خير لكم و إ ن توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر موسوعه النابلسي ي ذ م للعلوم ك ش ي ئ الاسلاميه و م ي ظ ه ر و ا إ موسوعه النابلسي م م للعلوم الاسلاميه م و اسماء الله ك ل ح س ن ى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى, فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون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 وان كثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما ن كثوا ايمانهم وهموا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 و أ و ل ئ ك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات, وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا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 ومن يتولهم منكم ف أ و ل ئ ك هم الظالمون قل ان كان آ ب ا ؤ ك م وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال و أ م و ا ل اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن, ومساكن ترضونها أ ح ب إ ل ي ك م من الله ورسوله وجهاد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 وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ولا, يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ح حرم ر ورسوله م ما و ولا ن الله ي دين الحق من الذين أ و ت و ا الكتاب حتى, حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون